وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ تَبْعَ فَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 غيره. فلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم.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 لَكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرُقُونَ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 من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أعطت بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 قال عما قليل ليصبح نادمين فاأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم ما أنشأنا من بعدهم قوما آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلا تترأ كلما جاء أمة الرس فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاستقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني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 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون فَإِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِّيهِمْ بِالعذابِ إِذَا هُمْ يَجْأُونَ لَا تَجَأُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ الَّتُونَ صَرُونَ قد كانت آياتي تدل عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامعا تهجرون أَبَلَمْ يَدْبَوُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ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 ولو تبع الحق أهوهم لفتدت السماوات والأرض وما فيهن بل أديناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لماكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم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 مبلسون. وهو الذي انشأ لكم السمع والابطار والابتده قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعطلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا درابا وعظاما أئنا لمبعوتون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أتى عثير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله أفلا تذكرون؟ قل مَرْبُ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَكُونُ قُلْ مَا بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن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 عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون قُرْبِ إِمَّا تُرِينِ مَا يُعَدُّ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نريك ما نعدهم لقادرون ادفع التي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك منها همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَبَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذينَ خَسِروا أنفسهم في جهنم قَالِدٌ تَلْفَحُ وَجُهَّهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحٌ أَلَمْ تَكُن آيَاتِي تُثْلَعَ عَلَيْكُمْ فَكُن بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال سأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن ما تغفلنا ورحمن وأنت خير راحم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبدوا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 يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُبْلِغُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّةُ عَيْنٍ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ